بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوه الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا لا اله الا انا فتكون ان انذر انه لا اله الا انا فتكون ولقسمت السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق تعالى مما نشركون عَلا عَمَّنْ يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا ذَهَبٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا ذَهَبٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ وَحمِلُ أأَثقَالَكُمْ إ بَلَذِ لمم تَكُوا بَِغِيهِ إِللاا بِشِِّ الأأَمفُس وَحبِلُ أأَثقَالَكُمْ إ بَلَدِ لم تَبُون بَِليهِ إِلَّا بِشِّ الأفُص إلا إنِ رَبَّكُمْ ل رَؤُوفُ الرَّحيِيم إِ رَبكُمْ ل والخيل والبغال, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ سَبِيلٌ وَمِنْهَا دَائِرَاتٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شجر فِيهِ تُسِيمُونَ 113. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 114. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات الاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ان في ذلك لا وَماذاَ رَ ألَكُم فيِي الأرضِ مختلفِْفًا الوانُ وَماذارَ ألَكُم فيِي الأرضِ مختلففًا الوَانُ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 124. واترى منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 125. وتستخرجوا منه كَنَوَاسٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُم تَهْتَدُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا وعلامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق افَنَّى يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أفلا تذكرون, أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ واللههُ يعم ما تُسِعَ وَما تُنون واللههُ يَّ ما تُصِونَ وَما تُنون والَّذين يدعونَ مِن دُون اللههِ لا يخلكونَ شيءَيئ وَهُم يخلقون والَّذ لا يدونَ منِندونون اللههِ لا يخلقون شيءَيئ وَهُم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان يبعثون قول ki وهُ مستك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 يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر فَتَلاَهُ بِنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَتَلاَهُ بِنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 ذو ابجنه ما خالدين فيها الا خلود ابجنه ما خالدين فيها الا بس المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم للذين اتقم ماذا انزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولدار الاخره خير ولنعم دار, دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذَلِكَ يجز اللههُ المُتَّقين كذلِكَ يَجز اللههُ المتقين الذيينَ تَتَفَّهُم الملاائكَ تُقَبين يقولونَ سَسلام النلَكُ مُدخُلجَنةَ بِمكُُم تَعمللون الْيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ۖ إِنَّ السَّاعَةَ كَانَتْ مُيْقَنَةً ۖ فَإِذَا 117. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 119. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُبِينِ وَلا قَِب سناذِي كلُ أَّتِ وَصولًا أَن عبُذُ اللهه وَجانبُ الطغود وَلاقدب ثادِي كلَُُِّ وَصولًا أَعبُذ الله وَجانبُ القغود فمِنهُمن هذا الله وَمنِنهُن حََّت عَلَهِ الضلَ من هذا الله وَمنِم أَطَّتْ عَلَيْهِمْ طَالَنَهْ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا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 تُرَى النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الذين كفروا 117. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 118. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدين دنيا حسنه والذين اجر في الله بعدنا ظلم بده انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر ولا اجر الاخره لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين نصبوا على ربهم يتوكلون الذين صروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم اسئلوا أهل, اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وَأَنزَلناَا إلَكَ الذِكْرَ لِلتُبَينَ لَِّاسِ مَا نُززِلَ إلَيهِمْ وَلا عَهُم نُزِّلَ إلَهِم وَلاعَهُم ييتَفََّون افا من الذين مكرو السيئات ان يخسف الله بهم الارض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون افا من الذين مكرو السيئات ان الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلب بهم فما هم بمعجزين او ياخذهم في تقلب بهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تقوف فان ربكم لرؤوف رحيم او ياخذهم على تقوف فان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 117. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون 118. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الههين اثنين إن انما هو اله واحد فانيا يفرغون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فانيا يفرغون وَلَهُ ما في السماواتِ والأَرض وَلَهُ الددينم وصِباَ وَلَهُ افَاغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ افَاغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإليه تجأون مَا إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ مَا إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ إِنْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ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 ان نعم كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبح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 اي يمسكه علاهون ام يدسه في التراب اي يمسكه علاهون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى 121. مثل السوء ولله المثل الأعلى 122. وهو العزيز الحكيم 123. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل سمى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دار فإذا ج أَجرهم لا يستَأخِونَ ساعَ وَلا يستقدِمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن ويجعلون لله ما يتقون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون لا جرم أن لَهُمْ نَارٌ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿16﴾ فَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿17﴾ فَاللَّهِ لقد أرسلنا إلى لِكَبَدَنَيْن لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَّا لَهُمْ فَهُوَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمة لقوم رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ ان في ذلك لایه لقوم يسمعون ان في ذلك لایه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره وإن لكم في الأنعام العبرة نستيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نستيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا إِغَالِ الشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حسنا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا إِ فِي ذَلِكَ ل آيَةَ لِقَومِ يعطِلون إِ فِي ذَلِكَ ل آيَةَ لِكُم يعْتِلون وَأَووحَ رَبّكَ إِلًَا نَحِ أَن التَّخِذِ مِنَجبالَبُ يتَ وَمِنَ الشَّجَِ وَمَِّ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبن ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء امل الذين فضلوا 119. أفبنعمة الله يجحدون 110. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 111. والله جعل لكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم وَيعبدونونَ مِندونُون اللههِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزقُم مَِ السمواتِ والأَرضِ شيءَيئ وَلاَا يَستَطون فلا تضربوا لله الامثال فلا تضربوا لله الامثال الله يعلم وانتم لا تعلمون ان الله يعلم وانتم لا تعلمون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 وَضَربَ الله مَمثللَ رَجللَينحهُماَاأَبكَم لا يقذِرعَ شيءَ وَهُو كلَل الن مَول وَضَردَب اللههُ مثلَلَ وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير وهو كل على مولاه اينما لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ وَهِيَ أَمْرُ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 نَعَوَا وَالابْصَارُ وَالافْئِدَةُ لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ أَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو ان فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا وجعل لكم وافىها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين ومن اصوافها واوبارها واشعارها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا والله جعل لكم مما وَجَعَلَ لكمم منِ الْجِبَالِ تناانَ وَجَعَلَ لكم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تقيكُم بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فَإِن تَوَلَّوْا فإن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ يُنَادَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَأَخْرَجَتْ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإذاَا رََّذينَ ظَلَم العذاابَ فَلَا يُخَفَفُعَنْهُم وَلهُم يورَرُون وَإِذاَا رََّينَ غَلَم وَإذا رأ الذيينَ أشكُ شُركَ أَهُمقالَا رَبَّّنَه أُنا شُكَ أُن الذيينَكُ نَذ مِ دُِك وَإذا رأ الذيَ أَشكُ شُرك أَهُمْ قَوا إليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا وَيَوْمَنَ بَعْثُ فِي كلُل أَُّة شَدًا عَلَيْهِم مِن أَمفُسِهِمْ وَوجِنَّ بِكَ شَهيدًا عَهَا أُل وَيَوْمَنَ رثُُ فيِي كلُل أَُّةٍ شَدًا وََزَّلنا عَكَ الكتابةِ بان لكُشَ وَهُدَ وَرحمَةَ وَبشْرال مُسلمِين وَزَّلنا الكتابة بان لك شيءَ وَهُدَ وَرحمَةَ وَبُشرال المُسلمين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 111. يعظكم لعلكم تذكرون 112. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 113. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا زادتم كيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا ان الله يعلم ما تفعلون ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم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 وَلَنُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَنُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَوْ شَاءَ أَمَّا هُوَ لَيَجْعَلَنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ إِذَا صَدَّتْ ثُمَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ الله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 اللهمنا ولا نجزينا الذين نصبوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولا نجزينا الذين صرعوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن 118. فلنحينه حياة طيبة 119. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة 110. مَا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 111. ولنجزينهم هُ ألَهُ مَا كان يعملون فإذا قرأت القُرآَ فَستعذ بالِلهه الشطان الروجم فإذا قرأت القر آ فَستعيد بالِلهه منِ الشيطان الرم إن لَسَلَ سُلطان على الذي نَ آممَنُوا عَ رَبّهِم يتوكلون آمَنُوا عَ رَبّهِم ييتَوَكَّلون إنما سلقانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما سلقانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية وعلى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ وَإِذَا بل اكثرهم لا يعلمون بل لا يعلمون والنزَّهُوح القُد سِ رَبّكَ بالحَّليثََّ الذيَ آم وَهُدَ وَشتْرال المسلمين والنزَّهُورقُود سِ غَبّكَ وَلَقدَنَ علملَمُ أنهُ يقولونَ إ ماَا يُعَّمُوه بَشَر وَلَقدَنَ علم أنم يقولونَ إِ ماَا يالوه بَشَر لِسانُ الذيُحَيدونَ إلَيهِ عجمُ وَهذاَا لِسَانُ النَّارَب سان الذيُ الحَيدُونَ إلَيْهِ جَمون وَهذَا لِسَانُ النََّابِي مُبِي إنِ الذيذينَ لاَا يُؤمنِنونَ بِآياتاتِ اللهِ لا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون انما يفتري لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه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 شَرَحَ الْكُفْرَ صَدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ الْكُفْرَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ الْكُفْرَ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره الله لا يهدي القوم الكافرين اولى الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون واولئك هم الغافلون لا جام انهم في الاخرتهم الخاسرون لئن جام انهم في الاخرتهم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم ان ربك الذين هاجروا راضينا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا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 كان فانكفرت فكفرت, فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدِرجَ أَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُهُ فَأَخَذَهُ العذاَابُ وَهُمْ غَالمُون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 إن حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير زيرِ وَماَا لغير الله به فَمَن يقَُّ غَيرَ بَغ وَلاَا عَم فَإِن اللهَّه غَفُور الَّحيم فَمَ يْ قُ غَيرَ بَغ وَل عَم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب ولا إن الذين, ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم متاع قليل ولهم عذاب اليم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 فَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا قَّ تَبُوا مِن بعد ذَكَ وَصْح إِ رَبكَ مِن بعده غَفُور وَحيم إِ إابراهِي كان أَُّةَ قانتا لله حنيفا ولم يكن من, من المشركين شاكرا إاب الرِي مَكَانََّةَ اهدته وهداه الى صراط مستقيم اهدته وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين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 إَّ أَ حَن إلَكَأَت بِع مِ تَ إه مَحَنفَ وَما كانَ منِ المُشكين إن ما جلَ السَّبُ على الذي ناخلَفُ فيِي إ ما جلَ السَّبُ وَإِنَّ رَبكَ لا يَحقُمُ بَينَهُم يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيه يختلفون ضو إلى سبيل ربك بالحكمةة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أأَحسن أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ قَرْتُمْ فَاْعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ اصبر وما صبرك الا بالله اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون